الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا مله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هارك ثم أما هذا هو اللقاء التاسع الثمانون في ماذا؟ في شرح البخاري أو بعبارة أدق في صرد حديث البخاري وكالعادة لابد من ذكر فائدة بين يدي كل درس وفائدتنا اليوم في بيان أن رواية العقل رواية العدل أو رواية العدول الثقات لا تعد توثيقا للمروي أن تعد توثيقا؟ المسألة فيها كلام طويل وهذه بحثت في كتب أصول الفقه كما بحثت أيضاً في كتب المصطلح يعني الرواية العدول الثقات هل تعد توثيقا للمروي الجواب أن يقال هناك من العلماء من قال بأن رواية العدول الثقات تعد توثيقا للمروي تعد توثيقا للمروي عنه هذا قال به كثير من العلماء منهم علماء الهند أما الراجع إن شاء الله أنه لا يعد توثيقا لا يعد توثيقا وهذا المذاب ذهب إليه من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره من علماء الحديث الشيخ الحويني والشيخ العذوي والشيخ مقبل وهكذا باقي علماء الحديث يقولون على أن رواية العدول الثقات لا تعد توثيقا للمروي عنه ولكن شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبا غدة وجمهر من علماء الهند قال تعد توثيقا للمروي قال تعد توثيقا للمروي طبعا هذا الكلام يعني من المتأخرين من المتأخرين ولكن لو أراد الطالب أن يوسع مداركه فعليه أن يرجع إلى كتب أصول ولا سيما من تطرق وبحث هذه المسألة وقتلها بحثا كأبي حامد الغزالي في كتابه المستصفى من علم الأصول هذا أبي حامد الغزالي بحث هذه المسألة في الجزء الأول وتبعه ابن قدامة المقدسي طبعا أنتم تعلمون كتابه في أصول الفقه روضة الناظر في أصول الفقه الحنبلي وكذلك تبعهم شمس الدين شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي حنبلي المذهب أيضاً عنده كتاب سماه تلخيص روضة الناظر وجنة المناظر تلخيص روضة الناظر وجنة ماذا؟ المناظر في أصول الفقه طبعا أيضا على مذهب الإمام أحمد على مذهب الإمام أحمد إمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقد ذكر فصلا في مسألة التعديل وذكر أيضا أن التعديل وغيرهم طبعا ذكروا أن التعديل للراوي يكون بأربعي أو بأربعاته بأربع طرق أو بأربعة طرق لماذا لا قلنا لأربع أو بأربعة لأن الطريق يذكر ويؤنث الطريق يذكر ويؤنث فيجوز لك أن تقول أربع وأربعة ثلاثة بالتأي قل العشرة في عد ما أحده مذكرة فتقول ثلاث طرق وثلاثة طرق علماء الأصول على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف مذاهبهم قالوا إن التعديل للراوي يمر مراحل كثيرة أو هو على طرق كثيرة طبعا هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء كل واحد ماذا ذكر التوثيق للراوي والتعديل للراوي رقم واحد أن يكون بالقول وهذا بالدرجة الأولى أن يكون التوثيق بماذا؟ بالقول إيش معنى بالقول؟ بأن يقول فلان ثقة فلان عدل وما شابه هذا من ألفاظ التوثيق والتعديل التعديل بالدرجة الأولى بماذا يكون؟ يكون إيش؟ بالقول بالدرجة الأولى مراتب التعديل ومراتب التوثيق تكون أولاً بالقول يعني واحد من المحدثين يقول فلان ثقة ثقة فلان عدل فلان صدوق فلان لا بأس به فلان إذن هذا التوثيق بماذا بالقول والتوثيق بالقول أقوى من غيره هذا الذي رجحه كثير من علماء ثانيا أن يكون التوثيق بالحكم بالحكم بخبره أن يكون التوثيق بالحكم بخبره وهذه أيضا مسألة في نزاع بين العلماء في مسألة التعديل بالحكم فهناك من قال بأن التعديل بالحكم أقوى من التعديل بالقول هناك من قال إن التعديل بالحكم أقوى من التعديل بالقول وهذا أيضا لأن الذي يعدل بالحكم يكون له أسباب بل من جعل القول في الدرجة الأولى قالوا الحكم أقوى من القول لأن الحكم أو القول مجرد أما الحكم والعمل شيء آخر فالحكم يتضمن ماذا؟ يتضمن شيئين؟ الحكم على الحديث بالرواية ثم يتضمن القول أيضا يعني يستلزمه كما يقول ابن قدامى وكما يقول أيضا طوفي وغيرهما إذن الحكم بخبره ثم يستلزم أيضا الحكم ماذا؟ بالقول هذا اللي كيسم الحكم بالتلازم بالتلازم إذن درجة أولى يعني إذا قلنا على أنها الدرجة الأولى هناك من قال لا هذه لا تعتبر درجة الأولى فالحكم بماذا؟ بالخبره بخبره أولى لأن القول يكون مجردا بخلاف إذا كان الحكم والقول الحكم يتضمن إيش؟ يتضمن القول هناك من قال هما متساويان هما متساويان إيش, إيش هو هما متساويان؟ يعني سواء كان التعديل بالقول أو التعديل بالحكم حكم بخبره شيء واحد لا فرق بين هذا وهل إذن فيكون التفصيل هكذا أو القول هكذا هناك من قال مراتب التعديل أولا القول ورجع على أن هذه قمة وهناك من قال الحكم بخبره وهناك من قال الحكم بخبره أفضل من القول لأن القول مجرد كلام لا بينما إذا الحكم بخبره يتضمن ضمني ماذا؟ القول القول وهناك من قال هما, كيف هما هما متساويان هما متساويان إذن كم قول, كم قول ذكرنا الآن؟ ذكرنا قولين ذكرنا قولين التعديل بماذا؟ بالقول والثاني التعديل بماذا؟ بالحكم طيب عندما نقول لكم هذا ممكن أن ترجعوا إلى كتب أصول الفقه سيما أصول الفقه الحنبلي أو غيره إلى كتب أصول الفقه الحنبلي عن روضة الناظر ارجعوا إليها روضة الناظر كتاب الآن تضيع عدة طبعات وحقق عدة تحقيقات وارجعوا أيضا إلى ماذا؟ سيما ابحثوا عن التحقيق الدكتور عبد الكريم بن علي النملة هذا متخصص في علم أصول الفقه هذا كتاب جيد أو ارجعوا إلى شرح مختصر روضة هذا شرح مختصر روضة أيضا ل لنجمة الدين سليمان بن عبد القوي هذا الطوفي وهذا اللي يقول الطوفي الطوفي, الطوفي. وهذا تحقيق مأمن تحقيق عبد الله التركي هذا ارجعونا إليه عبد الله بن عبد المحسن التركي هذا أيضاً كتاب قيم إذا رجعتم إليه هذا كتاب قيم فهو أيضاً يتطرق لهذه المسألة وهناك كتاب جميل في أصول الفقر وسبحان الله عندما يكون العمل في مشاركة لأئمة كبار وهؤلاء الأئمة معروفون بماذا؟ بالمشاركة في عدة علوم فيكون كتابهم في الدرجة الأولى وهو الكتاب المسودة أو المسودة في أصول أنفق المسودة وهناك من يقولها المسودة المسودة في أصول أنفق هذا كتاب رائع جدا جدا من علفه هذا؟ علفه آل تيمية آل تيمية ولهذا يقولون كتاب مسودة لآل تيمية وآل تيمية ماذا تصدر بهم؟ يعني مجد الدين مجد الدين عبد السلام بن تيمية هذا الأول وهذا توفي سنة 652 هجرية, 652 هجرية. ثم يضم شهاب الدين أو شهاب عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية شهاب عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية متى توفي أيضا؟ 682 و على الراجح 82 على الراجح ثم أيضا الثالث من هو؟ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. وهذا طبعا كما يقولون غني عن التعريف. ولكن على هذا إطلاق يعني هناك من أنكر هذا هذا التعبير يقال فلان غني عن التعريف أو هذا غني عن التعريف. والغني عن التعريف قاله هو الله ولكن هذا إذا كان غير مقيد بما ذكرنا بل يقال الشيخ هذا غني عن التعريف إما من كثرة آثاره ومن كثرة مجهوداته ومن كثرة مؤلفاته ومن كثرة علمه وإلى غير ذلك لا بأس أن يقال بهذا القيد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى المتوفى سنة 700 وكم 28 هجرية 728 هجرية وهذا الكتاب من أروع ما كتب أيضا في أصول الفقه وحققه وحققه من محي الدين عبد الحميد محي الدين عبد الحميد وهذا الكتاب أيضا كما قلنا لكم بتحقيق محي الدين كتاب جيد هناك أيضا أصول الفقه أصول الفقه لمن هذا لبني مفلح كذلك من أروع كتب أصول الفقه لابن مفلح هذا كتاب رائع ابن مفلح طبعا حنبلي المذهب وهذا حققه أيضا فهد بن محمد هذا كتاب جيد أيضا وهناك أيضا التحبير التحبير شرح التحرير التحبير شرح التحرير ومتن التحرير متن رائع لمن أراد أن يحفظه ولكن كما تعلمون على مذهب الحنابلة على مذهب الحنابلة وبتحقيق الدكتور عبد الله الجبرين والدكتور عوض بن محمد القرني والدكتور أحمد بن محمد الصراج ثلاثة حققوا هذا الكتاب هذا الكتاب اللي هو التحبير شرح التحرير وقلنا هذا الكتاب التحرير يعني هناك من العلماء من يقدمه على البلبل هناك من يقدم البلبل ثم التحرير ثم التحرير ولكن في الحقيقة لسهولته وسلاسة ألفاظه التحرير أفضل من البلبل فكتاب البلبل أيضاً هو في أصول الفقه جيد ويقرر القواعد العامة تقريرا جميلا ويؤصل تأصيلات مهمة ولكن كتاب التحرير لا يعلى عليه كتاب التحرير لا من ناحية الأسلوب ولا من ناحية كل الصيد في جوف الفرع كل الصيد في جوف الفرع فقد جمع يعني أشياء قد تكون مفرقة هنا وهناك ولكن جمع بأسلوبه الشيق القيم ولكن الذي ينبغي أن ننبه عليه على أن أصل الفقه غالبا ما تذكر ماذا؟ تذكر مسائل المعتزلة ومسائل الأشائل ومسائل يعني وهكذا كذلك فواتح الرحمود فواتح الرحمود هذا الكتاب أيضا في أصول الفقه كتاب رائع وهو لمن؟ لعبد العالي محمد بن نظام الدين الأنصاري وقد طبع بذيل المستصفى وقد طبع بذيل المستصفى وهذا كتاب شرح لمن فواتح الرحموت يشرح ماذا أو فواتح الرحموت من شرحه بشرح مسلم الثبوت مسلم الثبوت في أصول الفقه مسلم الثبوت في أصول الفقه كذلك عنده طريقة جميلة ولسيما في مسألة الترطيل في مسألة الترطيل إذن على كلهم القولين أو القولان اللذان ذكرا التعديل بماذا بالقول أو التعديل بماذا بالحكم تجدون التفصيل في الكتب التي أشرنا إليها وبقيا كم بقيا قولان ونترك القولين لعله إلى الأسبوع القادم إن شاء الله إن بقيا إما بالعمل به وإما بالرواية عنه. إما بالعمل به وإما بالرواية عنه ونتابع إن شاء الله سرد الأحاديث. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله. م -م. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. أي نعم هذا قال الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم هذا طبعا الحسن البصري هذا الأثر الذي ذكر قيده الأحناف قالوا ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم من غير السيلان من غير السيلان الأحناف قيدوا هكذا يعني من غير السيلان الدم أما إذا كان الدم يسب فلا شيء آخر ولذلك المالكية عندهم أيضا إذا كان الدم فحش يعني لا يمكن أن يقطع الصلاة ولكن يمكن أن يقطعها إذا كان الدم فاحشا كيف؟ الطريقة يعني عجيبة سبحان الله قال يبدأ إذا كان في الأنف هكذا هكذا يبدأ بهذا بالأصغر ثم بهذا ثم ينتقل إلى هذا يعني طريقة ما أنزل الله بها من سلطان فإذا فحش الدم قال يذهب يغسل الأنف دون أن يستدبر القبلة ويرجع إلى يتم يتم صلاته ويكمل صلاته فإذا عندهم الرعاف ماذا؟ إذا كفر يعني ممكن يقطع الصلاة ويذهب وماذا يفعل؟ يعني يغسل الدم ويرجع إلى صلاته دون أن يستدبر القبلة ولكن أعجبتني فتوى للباكر فتوى رائع عندما سئل يعني سئل أبو جعفر الباقر قيل له عن الرعاف يعني هل يعيد الصلاة؟ فماذا قال؟ قال عبارة رائعة قال لو سال نهر سجلوا هذه العبارة لو سال نهر من دنم ما أعدت منه الوضو لو سال نهر من دنم ما أعدت من هروض يعني معناه أنه ما كان يرى أن يعيد الراعف ماذا الوضو ما كان يرى أن يعيد الوضو وطبعا هذا هو مذاب كثير من علماء الحديث على أن الرعاف لا يعاد منه الرضوء وبهذا قال الحجازيون وبهذا قال أيضا الأئمة إش أئمة أو الفقهاء المعروفون بأنهم لا يعيدوا إش لا يعيدوا الرضوء نعم فضلا وقال طاووس ومحمد محمد بن علي طيب وقال طاووس قال طاووس طاووس هذا اليمني يقول عنه عبد الله بن عباس وتلميذه عطاء ويقول عنه ابن جريج إني لا أظن طاووسا من أهل الجنة سبحان الله إني لا أظن طاووسا من أهل الجنة قالوا لزهده ولورعه ولعبادته ولامتثاله لأوامر الله عز وجل واجتنابه النواهي وكان وقافا عند الدليل حتى قال عنه ابن جرير وقال عنه عطاء وقال عنه عبد الله بن عباس إني لأظن طاوسا من ماذا؟ من أهل الجنة بل يقول عنه ليث بن أبي سليم يقول كان طاووس يعد الحديث. حرفا حرفا كان طاووس يعد الحديث حرفا حرفا قالوا هذا لقدقانه كان يعد الحديث حرفا حرفا بل قال عنه قيس ابن سعد كان فينا طاووس مثل ابن سيرين في أهل البصرة كان فينا طاووس مثل ابن سيرين في أهل البصرة يعني طبعا عبادته وزهده وورعه وإلى غير ذلك هذا عثمان الدارمي. تعلمون أنه تلميذ ليحيى بن مائي وكان يسأله كثيرا وسؤالته موجودة معظمها موجودة هنا فقال له سأله مرة طاووس أحب إليك أم سعيد بن جبير طاووس أحب إليك أم سعيد بن جبير فماذا فعل الحبيب فلم يخيّر بين الله عندما قيل له طاوس أفضل أم سعيد بن جبير وسعيد بن جبير الذي يقول فيه الإمام أحمد مات سعيد بن جبير قتل سعيد بن جبير وأهل الدنيا محتاجون إلى علمه أهل الدنيا كلهم محتاجون إلى علمه ومع ذلك لم يخيّر ولذي يقول فيه ابن حبان كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين كان عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين ويقال إنه حج أربعين حجا يقال إنه حج أربعين حجا وتصور وكل ما يحج يلتقي بأهل العلم ويلتقي به أهل العلم يأخذ العلم ويأخذون عنه العلم وكان له مزايا كثيرة وقد ذكروا أنه كان مستجاب الدعوة كان مستجاب الدعوة حتى قال عنه الزهري لو رأيت طاووسا لأن كان هناك من تكلم فيه وطعم فيه واتهمه بالكذب فقال الزهري والزهري من هو يقول لو رأيت طاووسا لعلمت أنه لا يكذب لو رأيت طاووسا لعلمت أنه لا يكذب وجهه ما يمكن أن يكون وجهك الذئب كما قال عبد الله بن سلام عندما رأى رسول الله سأصرف رأيت أن وجهه لا ينبغي أن يكون وجه كلاه، فيقول لو رأى واحد منكم رأى تاووسا لأن عندما كان انتشر بأن البعض اتهمه بالكذب كالعادة لأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يلقى ماذا؟ أن يلقى الأعداء، فليصبر وينشر بين الناس الكذب عليه، م? ولذلك يقول السلف ما ترك لنا الأمر معروفاً عن المنكر الصادق. ما ترقوا لنا صديقا إنك لم تأتي بما جئت به إلا لم يأتي بأحد بما جئت به إلا وأوذي إلا وأوذي فمعنى أن وامر لك بالصلاة واصبر عليها الله عز وجل يقول فآيات كثيرة واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأبور فلذلك كانوا اكتهمون آل زمانه يعني بعض الفساق يعني كانوا يتهموه بأشياء احتقال عمرو دينار ما رأيت أحداً أعف عما في أيدي الناس من طاووس ما رأيت أحداً أعف مما في أيدي الناس من طاووس هذا طاووس إمام من الأئمة حتى قالوا هو طاووس في زمانه والثوري في زمانه أنهم كانوا يتجنبون الدخول على السلطان والبعض كان يرى هذا جرحا حتى إنهم تعبوا في بعضهم لكونهم كانوا يدخلون على الصلاة والذات ذكران في ترجمة بعضهم قال تكلموا فيه وقالوا ليس فيه من علم إلا أن الله رمى به إلى السلطان ليس به من علم إلا أن الله رمى به إلى السلطان وهكذا أجمل ما ذكروا لطهوس قالوا لما ولي عمر عمر بن عزيز ولي الخلافة كتب إليه طاووس طاووس اليمن كتب له عبارة قال له إن أردت أن يكون عملك خيرا فاستعمل أهل الخير عبارة ينبغي أن تكتب بماء الدعم طفه الهواتف إن أردت أن يكون عملك خيرا فاستعمل أهل الخير شوف سيدنا عمر ماذا قال كفى بها موعدة الآن من الذي يتولانا شرارنا وأرادلنا بل حتى قالوا انظروا من يمثلكم أنا أقول لا مش من يمثلنا انظروا من يمثل علينا يمثل علينا لأنه سيفعل وسيفعل وسيفعل وكله كذب فأنا كنت صغيراً وكنت أسمع الاشتراكيون يقولون إن شاء الله سنريكم جنة كنت قلت كيف يعني جنة هم لا يؤمنون بالجنة أصلاً كيف هذا الجنة وإذا بجنة يعني حولوها إلى جيوبهم فكانوا يفرقون جيوب الشعب إلى ماذا؟ إلى جيوبهم وأبنائهم يدرسون في كيت وكيت إلى آخر على كل فيث الإيماء والينطق في من في فيه ماء. على كل فهذا كتب له عبارة جميلة وهذه العبارة تعجبني كثيرا وهي العبارة التي ذكرت لكم أي واحد أراد أن يكون من أهل الخير يولي أهل الخير يولي أهل الخير إذا أردت أن يكون عملك خيرا فاستعمل من؟ استعمل أهل الخير سيد رعوار ماذا قال؟ قال كفى بها موعده كفى بها موعظة يعني موعظة رائعة هذه طيب نسيتنا قصة وقعت لطاووس مع الإيمان مالك وهذه قصة معروفة ومشهورة حاول بعضهم يطعن فيها ولكنها قصة ثابتة أنه مرة استدعاه من السلطان استدعى طاوس أبو جعفر العباسي طبعا استدعاه استدعى عبد الله مطاوس واستدعى معه من؟ استدعى معه إمام من أئمة المدينة الإمام مالك فلما دخل عليه أطرق أبو جعفر سع إحنا رسوله كذا أطرق سع ثم التفت إلى طاووس عبد الله طاووس وقال حدثني عن أبيك قال حدثني عن أبي قال حدثني أبي أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من رزل أشركه الله في سلطانه فأدخل عليه الجور فأدخل عليه الجور في حكمه وركزه يعني يقول له هذا الأثر ويقوله للسلطان قلت بأن هناك من تكلم فيه فأمسك أبو جعفر أمسك ساعة سكت قال مالك رحم الله أئمتنا جميعا فضممت ثيابي جمع ثياب دياله يعني بشي إذا ضربوا إذا ضربوا بالسيف أمر الثياب أن يضرب عنقه حتى لا يترد دمي لثيابه قال فضممت ثيابي خوفا من أن يصيبني دمه ثم قال له المنصور ناولني تلك الدواء شوف ناولني تلك الدواء فهو لا يلتفت. ناولني تلك الدواء ثلاث مرات كل مرة يقول ناولني فلم يفعل فيقول إمام مالك يقول له ناولني الدواء ثلاث مرات فلم يفعل فقال له لما لا تناول الدواء لما لا تناول قال أخاف أن تكتب بها معصية أخاف أن تكتب بها معصية فأكون بها شريكك فأكون بها شريكك ولاحظ لأن الإنسان في بعض الأحيان قد يكون شريك صاحب الذنب إذا مجرد تبسم له مك... كأنه مقرر له وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن كاتب الربا مع أنه لا يأكل الربا لعن عاصر الخمر مع أنه لا يشربه لعن حامل الخمر مع أنه لا يشربه وهكذا لعن في الخمر عشر ومع ذلك لا يشرب الخمر قال فلما سمع ذلك قال قوما عني قوما عني قال فقال عبد الله ماذا قال ابن طاووس ذلك ما كنا نبغ ذلك ما كنا نبغ شوف الإمام مالك ماذا قال الإمام مالك قال فما زلت أعرف لابن طاووس فضله من ذلك اليوم فما زلت أعرف لابن طاووس فضله من ذلك اليوم وهو من الأئمة الكبار روى عن العبادل الأربع كما روى عن أبي هرير وروى عن أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم جميعا وروى أيضا عن فرضي الصحابة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كما روى عن زيد بن أرقب وروى عن جماعة من الصحابة وروى عنه أيضا أئمة كبار منهم وهب المنبي وسليمان أحوال وغيرهم فالمهم ما تحاجن بمكة يوم التروية بيوم ما تحاجن بمكة يوم التروية بيوم ويقال على أن الذي صلى عليه من هو هشان بن عبد الملك كذا قال قال هو الذي صلى عليه وذلك سنة ستين ومئة رضي الله تعالى عنه حتى قالوا بعضهم عندما شهدوا جنازته قالوا رأوا يعني الوقار على الناس والبكاء كلهم يذكرونه بخير وبفضل نعم تابع وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاب آه قال طاووس ومحمد بن علي هنا محمد بن علي ما المراد به هناك من قال بأنه المراد به يحتمل هذا وهناك من قال غيره هناك من قال غيره ولكن صحيح رواه من قال تابع يعني محمد بن علي هو المعروف بش باق معروف زين زين العبيدي زين العبيدي نعم نعم والمنلقب بالباق ليس في وطبعا الباقر تعلمون أنه واحد الأئمة الاثنا عشرية يعني في اعتقاد الإمامية وماشى قال والدش والد جعفر الصادق نعم والد جعفر الصادق لماذا قيل له الباقر لماذا قيل له الباقر ومعلوم أنه كان عالما سيدا مهابا كريمًا جوادًا، ها؟ انتحلوا الرافضة، انتحلوا الرافضة، لأنه كذبوا عليه كثير، ويقال لأنه قيل له الباقر لأنه طبقار في العلم، طبقار في العلم، ها؟ وما معنى طبقار في العلم؟ مش مراد بالطبقار توسع، توسع في العلم، هذا معنى ويقال بقر في العلم إذا توسع فيه. هو قد تبقر في العلم وتوسع فيه لذلك هذا معنى التبقر هناك ابيات تذكر منها بيت يقول يا باقر العلم لأهل التقى يا باقره العلم لاهل التقى وخير من لبى على الأجبل يا باقر العلم لأهل التقى وخير يجوز خيرة من لبى على الأجبلي وهذا كان إمام من الأئمة وكان ثقة كثير الحديث ولذلك مشكل أنه لم يروي عليه لم يروي عنه من يحتج به لم يروي عنه من السبب ذكروا أسباب كثيرة قيل إنه الذي لم يروي عنه لأنهم كانوا يبحثون على ماذا يبحثون عن الأساند العالية وقيل إنه من كثرة ما انتحلوا الشيعة وكذبوا عليه يعني رفضوا تحديثه عنه حتى لا يجعله ماذا؟ يجعل الحديث حتى لو كان صحيحا الشيعة يعني يزيدون الكذب عليه مهم كلام طويل في المسألة لا تهمون الأقوال التي قيلت في هذه المسألة نعم ليس في الدم وضوء نعم قالوا ليس في الدم وضوء طبعا هذه قلنا كلام فيها بين الفقهاء تفصيل نعم وعصر ابن عمر بثرة فخر منها وعاصر ابن عمر البثرة شنو هي البثرة البثرة وعشق عاصر ابن عمر البثرة بفتح الباء وسكون الثاء البثرة هو إما يقال خراج صغير أو خراج خراج أفضل أم يقال بفار وجهه يعني يكون هناك بفارة صغيرة ويخرجها فخرج منها الدم نعم فخرج منها الدم ولم يتوضى هل تعلمون أن الأحناف أن الأحناف عندهم أشياء في فقههم اسمحوا لي أقولها واحترامتي لأهل الأحناف ولمن يتبع هذا المذهب عندهم أشياء تشوي القانون الوضعي في الفقه عندهم أشياء لا أريد أن أذكرها تشبه القانون الوضعي منها أن الإنسان يجوز له أن يتعامل بالربا في أماكن الأوروبية وغيرها ومنها أنه يجوز أن يدفع الأموال للعاهرة ومنها مسألة الخمر، ومنها مسألة الربا ومنها أشياء كثيرة وهذه أيضا فهل قالوا أن الدم الخارج لاحظوا الدم الخارج بالعصر هو الدم عندهم ينقض الوضو لكن الدم الخارج بالعصر لا ينقض الوضو فهمت الدم عندهم ينقض الوضو لكن إذا خرج بالعصر عصر البثرة وخرج الدم قالوا لا ينقض الوضو يشهد قالك إن الدم ركز جيد أشقروا النقض يضاف لأنه مخرج دم المخرج لا يكون ناقضا والنقض يضاف إلى الخارج دون المخرج إيش هذا والنقض يضاف إلى الخارج دون المخرج يعني هذا كلام هذا مقرر في كتب الأحناف وهو كلام لا أساس له من الصحة فلماذا أبغى ننبغ على أن هناك أشياء تجدونها في فقه الأحناف في بعض الأحيان؟ هي في الحقيقة ما ينبغي أن يلتفت إليها ما ينبغي أن يلتفت إليها فمسألة الدم الصحيحة ولا يتوضأ به فما زال المسلمون يصلون في غزواتهم وهم ماذا؟ ولباسهم كله ملطخ بالدماء ولا يتوضأون ولا يتوضأون لأن الدم لا يكون ناقضا للوضوء لا يكونوا ناقضا للوضوء نعم وثم ذكر هذا الحديث ديال أثر ديال طاوس أثر طاوس هذا كله لماذا ذكر البخاري هذه الأثر هذا كله يؤيد ما ذهب إليه البخاري هذا كله يؤيد ما ذهب إليه البخاري وإن كان الأحنف ماذا يقولون على, على مثل هذه الأثر من يقول كيف يقول الأحنف في هذه الأثر هذه الأثر ليست بحج عندهم لأنهم لا يرون العمل بفعل التابع وهذا تابعون طبعا قال لك لا يرون العمل بفعل التابع ولا هي حجة حجة عند الأحناف ومعلوم عبارة عند الأحناف يقولون ما جاءنا من الله على الرأس العين وما جاءنا من الصحابة ماذا فعلنا؟ أخذنا أحسن أخذنا أخذنا عفو. أخذنا أحسن وما جاءنا من التابعين هم رجال ونحن رجال والمعتلازة هذا القياس ولذلك للأسف كثير من الناس الآن عندما تأتيه بكلام الصحابي يقول لك هذا صحابي العلماء اختلفوا في قول الصحابي هل هو حج أم يا سبحان الله وانت تكون مثل الإمام أحمد. الإمام أحمد إذا رأى قولين أو ثلاثة أو سبعة عشر قولا كل صحاب صحابهم قال قولا ماذا كان يرى يرى أن كل قول مذهب أن كل قول مذهب ولذلك ترون في مذهب الإمام أحمد ماذا يذكر يذكر أنه لو في المسألة عشرين قولا إيش هذا؟ يعني يقول ما ينبغي أن يترك هذه الأقوال التي وردت عن هؤلاء الصحابة، لأن لا بد أن يكون قد سمع شيئا لا بد أن يكون قد سمع شيئا فلذلك كان يأخذ بقول هذا وبقول هذا. فهنا الأحناف قالوا لا التابعون حتى قال عبارة معروفة ويذكرونها عن أبي حنيفة التابعون رجال. التابعون رجال يزح يزاحمون إيش يزاحموننا والزاحمون التابعون رجال يزاحموننا والزاحمون واحد الآن يقول احتل قرأ أبو حنيف رحمه الله وش الواحد الآن يقول التابعون رجال يزاي يزاحموننا والزاحمون والصحيح أن الدماء ركزوا هذا جيد. أن الدماء ليست من نواقب الوضوء ولا من نواقب الصدق وأن الناقض لا يكون إلا من الخارج من السبيلين كما قال البخاري وأيضا أو كان سببا أو ما كان سببا في الناقض أو ما كان سببا في الناقض. نعم هذا مسألة البفرة تكلم فيها العلماء وشيخ الإسلام بن يتكلم كثيرا في مسألة البثر التي تقع وقال إذا كانت فاحشة فيها الدماء دماميل مثل الدماميل لك هذه نعم والصحيح حتى هذه لا تكون ماذا لا تكون ناقصة لأن هي يسير هذه البثر يكون فيها الدم يسير إذا عصر الإنسان هل يعيد الوضوء؟ لا يعيد الوضوء واضح نعم وبزق ابن أبي أوفى داما فمضى في طيب وبزق بزق من باب ماذا؟ باب نصرى بزق ابن أبي أوفى هذا الفعل يقوله بزق وبسق وبانصى بالصاد وبالسين وبالظن على قراءة إهدين الزراطة السيراطة الصراطة وبساقة وبزاقة وبساقة وبزاقة وهذه أيضا فيها أنواع يعني في المسألة البساقة نعم وبزاقة يعني إيش معنى بزاقة يعني كان دم في أسنانه وبزاقه وهذا لم يعد وضوء الأحناف ماذا يقولون في الجواب؟ قال لأن هذا شيء يسير هذا شيء يسير ولا وضع فيه أما إذا كان فاحشا فمنه الوضوء والمالكية قالوا إذا كان زاد على الدرهم البغلي قالوا يعيد قال لكنه إذا حصل يبسق في ثوبه قال وصلاته صحيحة إن شاء الله نعم وقال ابن عمر والحسن في من يحتجن هنا سأ... أبي أوفى هو معروف عبد الله بن أبي أوفى طبعا اسمه علقامة هنا أبي أوفى قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه علقامة ابن الحارث الصحابي الجليل نعم وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم اي نعم هذا كان ينبغي ان يكون حاضر المصطفى قرن عمر الحسن في من احتجم ليس عليه الا غسل محاجمه ايش معنى هذا ايش معنى هذا معنى لا يتوضى انما يغسل المحاجم فقط اما الوضوء فلا يتوضى لكن الحجام فيها دم كثير لحظتم دم كثير ومع ذلك قالوا لا يتوبى إنما يغسل المحاجر هناك من قال يمسح حتى مكان الحجام حتى لا يبقى فيه الدم وأما المحاجر يغسلها المحاجر يغسلها على كل المسألة خلاف بين العلماء والراجع إن شاء الله لم يثبت شيء لم يصح شيء يعتمد عليه ويصار إليه في الدم لأن من خرج منه الدم قليل كان أو كثيرا يتوضى ويعيد الصلاة ويعيد الصلاة وإن كان الأحناف عندهم إذا كثر يعيد والمالكية كذلك وعلى كلين كل هناك قصة وقعت لهارون الرشيد تعرفونها أنه قال محتجا وسألا الإمام مالكا لأنه كان انتشر على أن الوضوء ينتقل فسأل الإمام مالكا فماذا قال له أفتاله بأنه باق على وضوء فصلى بالناس ولم يتوضى المشكلة لسهم ركز جيدا في هذه المسألة وهي مهمة وهي الحق كان ينبغي أن توسع فيها ولكن الآذان يؤذن شنو هي المسألة هارون رشيد لما حجم كان معروف في وسطهم أن الدم ناقض للوضوء هذا كان معروف في وسطهم أن الدم ناقض للوضوء فسأل الإمام مالك فماذا قال لهم قالوا له أنت لازلت على وضوئك وصلى بالنس فمن كان حاضرهم وصلى بالناس عندما صلى بالناس ما صلى خلفه أبو يوسف وأبو يوسف كيف هو مذهبه في هذا هذا كما يقول من أبو يوسف الصاحب الأول لأبي حنيفة إذا سمعتم قال الصاحب الأول المراد به أبو يوسف والصاحب الثاني هو محمد الحسن الشيباني فأبو يوسف ال الإمام الشافعي كان يحترمه كثيرا كان يحترمه كثيرا حتى قال ما أفلح سمين قط ما أفلح سمين قط إلا أن يكون أبا يوسف ها فإذن ركزوا معي جين أبو يوسف ماذا فعلوا؟ المذهب هو في الدماء ما هو أنه ناقض للنم أنه ناقض ينبغي أن يعيد لأنه يرى أن الدم ينقض الوضوء للم لكنه لماذا صلى خلفه إذن معنا أنه صلى خلف سلطان على غير طهر والأحناف عندهم من تعمد الصلاة بغير طهر يكفر ومعلوم أن الأحناف يشددون في مسائل التكفير حتى قالوا من ضحك على عمامة القاضي يكفر ومن ضحك على ذيل بغلة القاضي يكفر عندهم الكفر يعني ما شاء الله بحل حل زمان زماننا فالمهم على كلهم ماذا نستمت من هذا ماذا نستمت من هذا هذه القصة ماذا نستمت منها نستمت منها أنه يجوز للمأموم أن يترك بعض الشيء مما هو ليس بفرض لماذا موافقة لي للإيمان تعلمون الإيمان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى أن القبض بعد الرفع من الركوع بداعł ولما صلى خلف الشيخ بن بالز قبض والشيخ بن بالز يعلم أن الشيخ الألباني يقول ان القبض بعد الرفع من الركوع بداعł ولما صلى خلف الشيخ الألباني سدل أرسى أرسل اليدين ولن يقبل إيش هذا إن من المح... المستحب ترك إن من المباحة ترك المستحب في بعض الحياة حفاظا على الأخوة حفاظا على ماذا فإذا المفروض هذا أبو يوسف رأيه في الدماء معروف كرأي شيخه. ومع ذلك صلى خلف الإمام وتبعه كذلك قال العلماء لو الرجل يرى أن أكل لحم الإبل لا وضوء منه وأكله الإمام وقام للصلاة ولم يتوضى والذي يصلي خلفه نقول له صلاته باطرة لا لا نقول صلاته باطرة. وتعلمون قصة عثمان رضي الله تعالى عنه عندما أتم في الصفر ولما أخبر عبد الله بن مسعود ماذا قال؟ إن لله وإنا إلى راجل. إشمعنا هذا مصيبة. ثم أخبر إنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر كم صلى؟ ركعتين. ولكن لما حضرت الصلاة فعل صلى فقال سبحان الله قبيح. قلت سبحان الله ما أدري إيش والآن تصلي خلفه فقال الخلاف شر الخلاف شر ولم يقول شيخ الإسلام يتيني يا عبثا اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة لكن إفراد لكن عندما يكون في جمع الكلمة فلا بأس أن يترك الإنسان بعض المستحبات من أجل جمع الكلمة هناك بعض الناس مع الإمام ورأيناهم في الحرام وفي غيره في غيره الإمام طبعا معلوم أن الشيخ الألباني يقول الواحد يصلي كم يصلي لا يزيد على 11 ركعة بينما علماء السعودية عندهم 20 ركعة أو أكثر ويستدلون بنصوص آخر للصحابة والشيخ الألباني يرى أنها ضعيفة ويستدلون ايضا بعمون قولهـصل هذا الصلاة خير الموضوع ويستدلون ايضا بقوله صلى الله عليهجم به dam Всёم ويستدلون ايضا بقوله صلى الله عليه السلم 困ّوا صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحددُ قال. قالوا لم يحدد بينما الي الشيخ اباني 갖دوا لاً ماي جدا أنت تزيد. فالبعض يصلّي خلف ثم يجلس. يجلس يعني يصلي ثمان ركعات ولا يزيد ونسي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلى من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلى هذا الحديث طبعا رواه أحمد وأصحاب السنة قيام ليلى حتى ينصرف وهم يجلسون والمشكل تجد صف واحد، جماعة جلسين جماعة وقفة يا أخي إما أن تتبع الإيمان وإما يخرج، أخرج فإذن لا يعرفون هذا ثم زيادة على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراء فعلا هذا العدد لكن كان يقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحد وكان يقف يتعود وإذا وصل إلى آية فيها تسبيح سبح الله وقف وسبح وإذا وصل إلى آية فيها النار والعيال بالله وقف وتعوذ وإذا وقف إلى آية إذا وصل إلى آية فيها الجنة وقف وسأل الله من فضله مثل على قدم ثم إذا ركع بقي قدر القراءة يعني مثلا إذا بقي في القراءة نصف ساعة يبقى راكعا نصف ساعة ولذلك العلماء اختلفوا من الأفضل كثرة القيام أم كثرة الربو أم كثرة السجد هناك من قال كثرة القيام لأن ورد أحاديث تمدح القائمين ورد أيضا أحاديث كثرة الربو أعني على نفسك بكراتي الركوع في الرواب بكراتي السجود فاستدلوا بهذه الأحاديث فتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الصيام في صلاة الليل يطيل القيام يطيل القيام حتى إنه مرة صحابي وقف معه يعني تكرر مرتين مرة علنا نسعود ومرة غيره قال فقرأ سورة البقرة فقلت يختمها ويركع قال فلم يركع بدأ في سورة آل عمران قلت يختم ويركع قال فلم قال فبدأ بسورة النساء حتى هممت همسوا قالوا بماذا هممت قال هممت أن أجلس وأتركه وحده هممت أن أجلس وأن أجلس وأتركه وحده إذن معنى أن الذي ينبغي أن نعلمه أن الأئمة ماذا كانوا يفعلون كانوا يتركون بعض المستحبات وبعض المباحات يعني لماذا جمعا للكلمة وأيضا كانوا لم يكونوا يختلفون من أجل خلاف والله تعالى عالم أحكام ونقف هنا على الحديث المرفوع الآن وقفنا على حديث المرفوع نعم إيش الآن على الحديث المرفوع لا. ها لا. حدثنا آدم لا. طيب خلاص نقف هناك إن شاء الله الله تعالى عالم أحكام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته